واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه الحليل طويلا إنها يكون بعادا فاذرون لناهم يوم الثقلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء